Thank <inaudible> you. Thank、uh, you.、Uh, uh. ل ف ض ي الدكتور محمد راتب ا ل ن ه ب ل س ي you、no, え <Right. S 2>、right. RUN!、Right. よおい